الله اكبر واحد امين متى كان مجادلنا في فضاء قبل الجيش تمام الله يبارك لنا ان شاء الله والله رجاله جميع تمام انا واثق الأول حالة أريد أن في هذه الضربة هذا شغل لها زي مبنى سأكمل معنى 13 بأن المصري إنسان خاص الإنسان البارد الذي نشارك عن نفس خطايا ازاي ايه يطلع يقول ارجر لنا جنوبنا اذا كان السيد المسيح حينما علمنا ان نصلي هذه الصلاة علمنا ايضا ضمن ان نجحر بالتمرار اننا خطاع وفي كل صلاة نقول ارجر لنا فلا يكون الانسان بارا في نفسه. لا يكون الانسان بارا في عيني نفسه الرجيس يوحنا الرسول يقول ان كلنا اننا ونحطة مبريئا فتنة وليس الحق فيه والكتيب يعقوب الرسول يقول لأننا في أشياء كثيرة معصو جميعنا والكتيب موسى الرسول يقول الرضا الذين أولهم أنا والكنيسة تعلمنا أن هو ليس إنسان إلا خطيئة ولو كانت حياته يوم واحدا خلصا عشان كده في كل طلح بنقول انشر لنا جنوبنا كما نذكر نحن ايضا بالمزدين الينا لو الواحد يقول احنا مش اتعملتنا وغسرت لنا خطيانا فالزي يقول كلام لشي القرص المعمودية بندخل طبيعة جديدة وبننبس المسيح وبندخل في جدة الحياة وبنخلع الإنسان العديد ونقلع إيه كاية الخطيئة نحن نأخذ في المامورية طبيعة جديدة ولكن لا نأخذ طبيعة معصومة طبيعة معصومة من الخطأ لا مفيش انسان معصوم من الخطأ كل إنسان معرض للخطيئة مهما كان ولا كان الحياة يمواحد على الأرض فليست لنا الطبيعة معصومة. والكتاب المقدس شرح لنا قصة عن اخطاء امبياء انفسهم وكل انسان معرّد للسقود حتى لو كان في مرتب الزوود ان قلنا لم نخفر نظل انفسنا وليس مخفوشي ان كنت انت لنا خطيئة خلاة قتلت هذه الزندة في الثلاث الرسالي سيكم تأثى بلا خطوة خلاة هذه الزندة في الثلاث الرسالي هذه الثلاث تعطين الشكرة أمنا المحتاجون إلى الخلاف في كل يوم من الأيام حياتنا لأننا في كل يوم تنقوم تتسر لنا جنوبنا هذا تحيش نلت خلاصا في المعمولية ولكن لك تحتاج إلى الخلاص في كل يوم لأنك في كل يوم تخطط في كل يوم تخطط وكل يوم تسرخ لله وتكون اغفر لنا, لنا يعني خمصني من الخطية ومن وقومة الخطية نلعن في صلاة نجد أنواعا من هذه الخطايا نطلب لله أن يغشرها لنا فنحنو نطلب ان يأخر لنا الخطايا التي صنعناها بجرادتنا والتي صنعناها بغير جرادتنا والتي فعلناها بمعارشة والتي فعلناها بغير معارشة والخسية والظاهره نتخلى واحد ياخد لنا الناس بشيء يعني فين خطايا خسية احنا مش عارفينها نطلب اننا فين اخر خطايا في خطايا يا بنوكل ان ربنا يسرهيك في خطاياه وخطاياه بذكر من ربنا يسرهيك وكما قال احد القديسين ان الله لا يكتفي من تام جميع خطاياه مرة لا تنوى ذلك في خطر الرجال لا خطيات لما كل خطايا تشتف له مرة واحدة لكل شوية إنسان يا ربي يشتف لك شوية خطايا تقول يا رب اغفرها لي وبعد خطرة ثاني تلاقي خطايا جديدة تجدر كل الشفالي وليس في خطايا بتعرفها بسجوم الروح يعني الشخص المتبع في الحياة مع الله في حدث للدريق بيه كل ما ينمو في الروح يشعر ان في خطايا ما كانش اوخذ بالو منها ببتدى اعرفك وكل ما يدخل في المعارفة الروحانية وكذا له درجات روحانية عالية يستطيع اعرف خطايا في يخلصها زمان وما كانش اوخذ بالو منها ومش حاسس بيه وعلى جزا ما كانش اوخذ فيه اثان فيه ذنوب فيه اثواب فيه اثواب فيه, فيه اثارات, فيه أثارات، والأحيان غير صديقي اللي بيقوله كان بيخص التفاصيل أكثر يقول الخطايا الليلية والنهرية والخطايا اللي كانت نفسه والخطايا اللي وقعت على ليلة من الآخرين وما حدثش ده هاي وفيه خطايا الشكر والشجد تقوله. والمسان واحدة انواع كثيرة من الخطايا الواحد يشتكره وهو تقول تذكر لنا دين ودنا فضع كل خطاياك لكيفات ما الله تن وشرها ليك شو معظم ترجمات تقول لنا ما عليك الخضير اكثر لنا ديونات الحداث اللي احنا مديونين دي هليك انت مبيون لربنا وربنا ذكر لنا مثل المبيونين للتين واكثر من مثل شئة الديون ساعات الانسان البعض وفي عيني نفسه ما ياخدش بالهم خطيات او لما يقول تذكر لنا ذنوبانا يقولها كده لأبناء مكتوبة في الثلاثة لكن مش حاسس عن خطيه بخياتي يقول لك اليوم داخل في يوم روحي ويوم بسالي فخطيه او يقول لك ديانة من قبل تتباعي بيجالة مؤمنة ومش حاسس بخطارة معينة مثل فرد الانسان الوحي يكون عارف خطارات الدخل والتعبال بل كل بالمكان يخش في شبه مواحة موحية يشعر بثقة خبراء أكثر وأكثر، حتى يقول في المضمون الخمسين إن بحالي بزوفاء أكثر، وإن سلعي أضيع أكثر من ذلك، يعني محتاج إلى كثير، محتاج إلى فهارة، شاعر بدرجات نفسه بدرجات. هذا حدا اللي ربنا بيعلمها إياها في قصة المرأة التي رأت المسيح لديد سمعان الترعيسي وقللت عدلاني بدموعها ومتحكمها بصعر رأتها سمعان كاد كان شاعراً بجرة وشاعر بأن المرأة دي هي يجاعد ان النسيح ربطه ازاي يقوم بالإعماعة خاصية تمثه بالشكل ده يقام مش خاضع ورخش في نسيح وقال لو كان هذا الانسان نبيا لعالب من هذه البره ومن حالها انه على خاطئ فيه النسيح هذا الانسان انه هذا النقوية والمعقل يحسن فحب له قال له يا سبحاند عندي كلمة اقولها لك قال له قرية معلقة قال له انسان كان له المديونان على الواحد خمس دينار وعلى الاخر خمسون وإذ يمكن له مبايش يا انسان جميعا فأيهم يحددون بالأكثر أجازه قال عبد المجل سمحه بقرس أراد أن يفهم لسمعان أنه مديون تماما مثل هذه المرأة مديونة بس هي المهمة كمية سيني ترغطوني في نظري أنا شخصيا مش مساله واحد مليون بخمسين واحد مليون ب 500 ده شعور الانسان من جوا اللي بيجوا لا شايف المعامل الخليط اللي من المرء لكن حاسس ان مدينه غليل هي كثير لكن الروح الواقيه السليمه ان بتقول ان مدينه انت اكثر من طب اللي جاتني مين في الكتاب جاتي قام للنسيح اخرج ايلا من الخاشف الذي في عينك وحين ابن تصدر جيدا انك تخرج القذى الذي فعله فيك فالانسان الروح يشعر ان عينه فيها اكثر من اللي فارجت فيك اللي مجرد قذى بطير ولكن اللي عنده هو خاشف فيه السعيد هو الانسان الذي يشعر بشقة القطيان ويطلب البنشرة عنها اما الانسان الذي لا يحب انه اخطأ مثل سمعاني شغيتي فهو يبقى مشقلا بخطياته لانه لا يطلب عنه البنشرة لأن غير إنسان يفكر إنه نال الخلاص وخلاص يعني ما عاد شيء لا يا حبيبي أنت كل يوم يخطي وكل يوم تطلب المغفرة عن خطيتك وكل يوم تطلب الخلاص إلى آخر لحظة من لحظات حياتك لتطلب من ربنا أن يغفر لك. لكنك أنت كنت يعني ماذا سئلت الخطيئة لتبقى لي أكبر خطيئة؟ علينا من المسيح اننا في كل سماع نقول تنشر لنا جنوبا نجل نعطى كما نغتر نحن أيضا من مديرين اليك كما نغتر في حقيقة أريد بالنسبة واني اوقفكو امام شوالي الثاوال وبعد ان في الموضوع عني حاجة عايزة انها هي ان هذه الطلبة هي الطلبة الوحيدة التي علق عليها السيد المتيح في الجلالة البراني نحن الطلبات البقية وانها والطلبة بيولق عندها وقعدوا عنك عليها إزال وأرسلوا عنكم هكذا يقولوا أنا لا باجتماعك إلى آخر لأن لك الملك والمجد هو إلى الأبد آلي خلطة السلحة فإنه إن غفرت للناس زلاتهم يذكر لكم أيضا أبوكم الزماء وزلتهم وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يذكر لكم أبوكم أيضا زلتهم في عبدالتنبة الوحيدة اللي نقف عددها واحد وقلت عليها في رفض التنبة اغتر لنا كما نأثر لأن ان غفرتوا يغفر ليكم ان ما غفرتوه ما يغفر شريكو معين وضع للمرشاق ليش عايز تتفر لغيرك هي لك في التاريخ دي في بثة اصحاب بثة في الآية 14 و 15 طب وبعدين فيه مرهب يلاقي نفس الوضع تعريضا في آية 23 و 26 بيقول ومتى وقفتم في الثمون إن كان لكم على أحسين لكي يغفر لكم أيضا أبوكم بالذي في الثموعة الثلاثكم لأنه أول ما تغفر تسمي تغفر كل اللي عدمه فيه على سدر تغفر تغفر فمن مؤثر تسمي تغفر تي يبقى ليش تغفر لا شرط <تصفيق> لا إلا إن تغيروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في التموات أيضا ذلكم سنوات 13 25 و 26 يبقى في الظلام الرطامي في التعليق علينا سنوات 16 وشنوات 37 سنوات حبس الحكاية يقول تغشيروا يغفر لكم تغشيروا يغفر لكم ومع ذلك يقول يأذن نفس الشيء الذي يديه مستفيد منه يقال لك إنسان جديد القلب قارك عميش محام القعق ورغم مصعوبة وشوتة ربنا يقول من أكبر جميل أشيغنا ويؤذر شوائك ويؤذر تأخر بطعوبة وقلنا بطعوبة وزادة سيد للكيب المزيدين الكثيرون يقال لكم وزاد هناك مغشرتهم سهلة هناك مغشرتهم صعبة فيه إنسان يغسر لحد محسوس وفي انسان ويسكرش بذلك من المقتضي لما يتعب ويلوه ربنا يقول انا وعقر هادلك وتأتي بك ودوقك دي الكامل الذي يجب تكلمون يقال لك هو ايه ويسر شاك فأيه تقول انت بتسلم ايه مش فكرة صيحة لك هو الزمن كده انت ربنا يعني طب انا استغربت بقى انا عارف ان انا هعمل حاجه بس انا بجد والله انا عشان ربنا يرضيك انا مش عارف انا فاكر على المذبح وهناك اتفكر بأن لأحي عليك ليس في الأولى تتصلحنا على حيث وتر كربانك هذا الحكاية عايزة المحيزة في قبل من صلح الناس وقبل من اتناول يصل صلاح في الصلح. الصلح يعني يعني لا اكثر من ما قلت فيلا اكثر من ما قلت رجاءا ان من يسجل لي رجاءا ان تضبطه اعلى انك تحترم نفسك مو ضحك يحترم رجلي و اسمي لا سمح الله اللي بيصير غير الجنة السالسة اللي أحسن من النسلين إنه تحترق وثيره تحترق وثيره يعني دائما مش كواهو دائما يقول حصات تحترق وثيره كمان عشان نيجي في القدات نقول اجعلنا من التحتقين كلنا سيدنا أن نقتل بعدنا رعبا بقبلات المقدسة لكي نعم بغير وقوعا في الآن ولا من موحيطات غير المحيطة السمعية يعرض قبلة الجنة العنقشة فانت بتحيط غيرك وتقدره في داخلتك فغلة مقدسة روحي طبعا القبلة المقدسة مخصوص بها قبلة بغير غش وبغير غياء وبغير دفاع. ها اخطرد ها اخطرد يعني ايه يعني دايز خلاص يا ها سمحت انت لقد سمحتك وانت ألبك كل مبارا وغلت سانة بانسانة ونشبت سانة بألبك هلقى زي كمنا مقتلاتها بجري مقتلاتها لحظ برياء لا حتى من يسر الروح في السماء، وإن صار ظهق بالله إسم حدرية يعني الدنيا من شق السماء. يمكننا سنش، خلاص سنش، عمري، ما على يسنا، واضح النعمة إنك ما تنحمون أحد، وإن كل شيء في السماء غصب عنك وإن نحن مجرد كلام من سمك وليس من قلبك والله الفاحص بالقلود يقول لك أنت لم تغسر أنت لم تغسر على الرغم من تلك قلت كلي مثل لكن في أعباقك لم تغسر انت تشحق على رفنك فوقت تشحى الأعداد وكلا تنع شاك من قول انت نغسر أذكر منك لكي تكون شر حقيقي تتحق أن تلام بها أيضا من شر حقيقي الذي يختفي ينبغي أن تعرف انه ليس عدوه الشيطان هو العدو الحقيقي العدو الحقيقي ووقعه في انه جعله مختب اليك ويريد اني وقعك ان سناخر سألك مساء شروس وقتكتب المثيل مع بعض فهي جهر لكي تأخذ مساء انشى لما بتغسر من غيرك بتأخذ اللي افضوع الواحد اشتكت انه بيوه اطي مخصره بالعب هو بياخد مخصره من غفلها لان ربنا اخذره ونغفر لكم فلما انتا تغفر من غيرك هساكد مخصره فانتا بالحيات داعه ما تلعطيش فهون ما اغفر كميس وهون ما اغفر كميس يسير ويروح لربنا لحنقل له النبتاله ويقول له اغفر لي اغشرته فراحت عليش يا عميز انها والي مره في جل الوحد يطرخ بالخدير وابوكاً شديد أول شديد غير كنت ادعى حتى اعترفت دور شاكاً يعني حتى مستوى تماماً آباه واثمهات عمفظاناً تماماً دور شاكاً يضعنوا مني لانا ادنى الاخرش لاني جهت هل لي فيه اللي يقول عليه بكل عيشه؟ كنت اتعادت الراحة التنفيذة هو عادل ان يشوف السلام ده اللي جاي اتراه في الخلق مش راضي عنه وان قدر يصلي مزمور فقال ليسهم يبقى سيوجي كله يعني بعض الحبيب ده بعضين عليه مش يقدر يصلي مزمور فقال ليس.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 نحن السعاد ينفكر أنه سلام دا عليه سلام دا يجب لا يا حبيبي ربنا تخيب مش يسأل واحد وزعي على الثاني يجحل ملكوت الثانوات وإلا كان الناس الخساء والناس العنقاء والناس الخطاع يأثلوا الملكوت عن الآخرين لا يسألين لم تخطوه لو يرسل ربنا الحنالون يستألش الموضوع عن دعناك ونحكم لكل الثقنات ونطلعت عليك فإذا أرد أنه ربنا يبشر لك اجد بالآخرين بعد المخصورة تشئ ذي مستك نجد تشئ ذي مهم يعني تشئ ذي يعني إنت ما رغبتك يبقى إلا تبشره لا يبكر لك أبوك السماس وإن أنت أخلت على روحك وإن أنت الخسراء انت بعد نفسك بعدم المرسرة ومذلك الانسان اللي من مميق بالحق او بالكراهية او بعد المرسرة هذا هو انسان يغلق ملكوت السمعات على نفسه فلا يدخلها ابدا ومم يقول رب ان ربنا دخل منه زي على غيرك انا اغلق عليك بالحيب الذي به ستجدون يكال لكم ويجال عدم المغفرة فيها قطوة قلب عدم المغفرة فيها قطوة قلب وعدم تغفرة فيها سبرياء نفس الواحد يمنح البسكار او لا يمنح دا, دا هو واحد فيها جبرياء فيها قلبة وفيها ايه وفي سبياء وعيضا فيها حفظ وعدم حفظ وضغيظة وكراحية وعيضا فيها جهر وعدم معرشة لأن الصحب الذي لا يذكر إنما يغلق على ذاته وليس على غيره لذلك تذكروا يغلق لكم ماذا بالشير اللذين تذكرون وقالوا لكم يا يا رب انا لا اكله من الناس كله بالحب، حب إلا بالرحمة الا بالتحنان حتى انه كان شكرا ربنا الدانة رسل في انجير نبذة عامل نبيون ربنا شخص وهذا مضيشت انا خفوه. هنا ايه حين اذا تحصل اليه بوطر وقال يا رب كم مرة يخرج اليه اخسر له 5 سبع مرات قال له هو ليس الى 7 مرات فقد دانت الى 7 مرات وقال نشط الملكون الزموات انسان ملك اراثا لحد عبيده فلم يبتدعش المخصبة فتل اليه واحد مليون بعشر الاف واسم وإيه لم يكن له ما يوفي أمر سيده النداء هو وامرأته وأولاده وكل داله ويوفى الدين فخر العبد قائلا يا سيد تمشه العليا سوفيك الدنيا فتحنى السيد ذلك العبد وترك له فيه. ولما حرم ذلك العبد وجد واحدا من العبيد وفقاؤه كان مدين له بمائة دينار فأمسك وأخذ عن نفسه قائلا بوسيل مال عليه فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا دمخل عليه زوجك الجميع فلم يرد بل مضى على قامته حتى يوسف الدين فلما رأى العبيد وفقاؤه ما كان حزينا جدا وحزو وقصف على تجيه قصف على تجيه كل ما جرى فدعاه حدائد سيد وقال له هدوء العبد الشرير كل ذلك الذين سرقت لك لأنك طلقت إليك أسأل ما كان ينبغي لك أنت أيضا أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك ثلاث وقبل سيده وسلمه إلى المعذرين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تسركوا لنكم لبكم كل واحد ما اخيش بالناس يعني رباني اقول لك انا غفرت لك اديه كثير كثير كثير وانت مش قابل تأخر لجيلك شكره انا غفرت لك يعني إليك ايه يعني لجيلك اخضر انك تغفر لك مغفرة تغفر لك خطايا كل الناس وتغفر خطايا الفكر الذي لا يُحصى خطايا القلب خطايا اللسان والمشاعر من تغفر خطايا الحواس خطايا العمل تغفر كثير تغفر لك العذاب الثلاث عشر مش قادر تفكر نجيلة اسم المعيد هذا دعو ولكن مرة قمت في مدرسة وجاني الدين ميّة مع جميل ثاني لجسمه بستويسي على مدرس جاني أبي بستويس عمل فيه وكانه فيه وقعد كفران من من ويقول ايه انت في الفصل ده هو المرة بدأ نحتمل حياته كلها بناهج بسألة بغير ده لا مجال ونحتمل امكانه واماها واشكاله ويديات وعلاق لأ رابطان يحتمل الراجل ده كله كل اعماله يمكن ان يحتمله فصل ويحتمل كل اسكاله وامساله يمكن ان يستاذج تحتمله لاعنشه مرة أم. هو كل اللي حد. لاحظت حظت بساعدة اللي عمله فيه صبرت انا تعمل فضوح ورسل عمل فضوح ده تجر يفتد لكم لحظة فرسل خطيرة جدا خالكم باتخاف لتبعاد ملحب البلاز ده, ملح ده بسي يبقى تشوفوا ايه في المثل ده المثل دائم جيد جاله وحفظه وقاله مش قادر ايه ايه ادعني فقاله وقرت لك قاله ذلك العظم واطلقه وترك له الدين تحمن ذلك العظم ذلك السيد على حفظه واطلقه ايه وترك له دين وبعدين وبعدين يرقص على زميله ورمز زميله في الزجل هميهم خاطر عدد السجير ده وبعدين خالي ربنا وستدمه للعبود الله لما انت تغفرت له كده فيه فيه. لا لما ترق فيه, فيه, فيه وهو مشيش خيط مع زميله ترق عدده لذين فتحن نتاجه ذلك العبد واطلطه وترك له فيه ولما حرق فهز ذو غلط جيش الاخر سيده دعاه وقال له العبد السبيع كل ذلك الدين ترى فلسك لأنه اترى فلسك إليه أسمى كان نبدأ للفرحة رفيقه وقابل سيده وسلمه للمعذبين حتى ينفي كل ما كانوا عليهم ويصيرهم انت غفرت لك نا فإننا رجعنا الكلام رجعنا الكلام فتاني جي صعبة يعني فإننا رباني أخيرك فإنك ما في أخير شيء مش يحذق على الجديد على الجديد والأدين والأدين اللي أنا غفرت أولا فإنك تستحق كلام جي كلام سعر حظوا على أليم جديد حتى لأنه ترفته لنك أنه عليك ده. أنا ترفته على أساس أنك تترك لغيرك ومجال ترفته لغيرك أنا تستحق بسرق يبقى أنه يبقى يجب أن لا سعر الكلام ده لا تعرف. ايه غني اخير لغيرك عشان ربنا حبب يزد بك حبب فيد على الغينك تقول ما هو يجي اللي هو ما هو واحد يقول ايه خلانها متفاجئ وانا عشانه متفاجئ رح نتعلنه الثالث ما له تدير هيروحي يتناول مدني يتناول فلنروحي يتابه فلنروحي يتابه يتنحني فأنا أصبر فلا تبه وليد الوحيد ولا يستعلم في كل الحكاية وهو اللي يتبه الصيف فأنت أعاد أن تتقبل قصة الوحيد الذي يتم السلحة عن طريقه هو الذي يأخذ بركة السلح عن المجالة يقول هو يأخذ البركة بتاع السلح لشد ليس انت بعد شمار هذا القرح اللي لا قد أستيب لكن هو اللي يأخذ بركة السلح لأنه هو الذي يقام بهذه المبادرة فإن كنت عايز يأخذ البركة لك أنت فياخذ فرقة التوابع فياخذ فرقة المحق لكن مش بذل قاعدوا فإن سيروا يجيني إذا أنه الإنسان متدين وقبل الشعر الضيء فراحة قلبة وعشة مكدة بتصدقك وبتضبط للحكادي وقصوصا إذا كانت بير مرة طغير يعني اللي عايز ابنه لازم يجيله ويأتلب منه والأم اللي لازم بنساح الجنة ويأتلب منها رئيس العمل اللي عايز مادوسه ويجيله كل ما كان صغير هو اللي بيسلح السجير كل ما اخذ بركة نتعاف من صار سرسلو يغسر لكم وان لا يغسر انت بتصمي ارشل لانا كما نرشل لكم عيدا اخرب انت ما تستخدرش ما تصليش الثلاء بيك لا تصليش على الاقل قصة الحاجية العبارة عايزة لك ادخل الثلاء وتدخلت لك اثناء الثلاء تدفعك ان تقرش انما تبطل اليها هتصلي لكي تبطل كله يا رم. انت عارش ان انا اتعبان الموضوع ده ومش قادر اكثر تبديني على الانصره لكي اكثر امعين اذكر كيس ذكر المسيح للطالبين عنهم ديابة عنهم وقدم السدق لهم عذرا لأنهم لا يدرون ماذا فعلوا. فقلت انا مش قد في المسيح ده مستوى عامة اما كنت اتأكد الهدية خلوا كذلك استفنوات استفنوات فينا والضرب تزخبط فيه يا رب لا هتفكر لهم هذه الخطيئة فقلوا مزفر لهم فقلتا مش خليه في المسيح هساءوا اليه وهو عمل فيهم خير <تصفيق> يتبع لهم انتم قردتم ليه سلام وغضرات خيئة ضع امامك قصة المنشرة لكي تنشر هل تعيش لا تكن مثل ذلك اترخت الذي قال راح برحي اعترف على الاعتراف وقال له يا ابي صلاواتي قالوا ها اخطل و لنا كما نغشر و على ربنا فتلا و انا ما بغسرش تغيب ما ليس تعتبرها كب تعتبرها طائبة ليه مكان تغسر انتعي رجع, تاني. رجع, تاني. رجع تاني. رجع ثالث رجع ثالث المسيح قال لسبع مرات سبعين مرة ومش مقصود سبعين مرة يعني سبع سبعين بربعمية وتسعين يعني لو اخذ الخطيئة ربعمية واحدة لا عدد كامل والسبعين سبع في عسرة عدد كامل يعني عدد الشمال في الخطأ يعني مجنة كانت خطيئته وكاملة الناس ليش معناها عن واحد يغسر له على حساب ربنا يعني مثلا بريد العقص غلط فمتتتجدش به ليه يقول له عن استغفر لك وفمتتتجدوني لا ولا تغفريه ولا تستجده ليه ليه الحداد دي مش مالها مع القعوب اللي على أساس ثلاث حتى في على اساس تلاحي يقولوا انتا تذكر لنا تكون المغفرة على اساس تلاحي اما تقلق السخطية تذكر فيه لكن الحجاب بتاعك ربنا مش ممكن يعني كان حتى كان ينفيش التحليل مفروض اذا وجد ان الذي يعترف ترشتاد يدينه التحليل ما تبش ما التحليل ولذلك ربنا اعطى السلطان ان تحل وان تربط سنحو تلطان ام يربط ما انا تكون النتيجة ان كل واحد اتلق في الشر وقال اغفر ليستاد لا يتلق في الشر وحتكر ربنا بيكثر من الذين يذوبون في تهدمها ان يترك الانسان الخطيئه التي فيه نفسك بهذا الوقت من الساعه